لكوني ارتاح الى طلبي ويجيب نداءي ويا عجبي ويجيب نداءي ويا عجبي لما تخلص من تعبي يا كره شكراً يا ربي على نعمك حمداً يا ربي على كرمك في الخضرة أرعى مع غنمك عظيم الطاعة ولادبي يا كرم الرب ويا طلبي يا لام سدائي وطبيبي ومبارك عيشي ونصيب يا لاب سداي وطبيبي ومبارك عيشي ونصيبي خففت شجوني وصليبي خفاف تشقوني وصلبي ومنحت النصر على الغضب يا كرم الرب شكراً يا ربي على نعمك حمداً يا ربي على كرمك الخضرة أرعى مع غنمك عظيم الصعات ولا دبي يا كرم وحنانك جاوز أفكاري وسلامك شتد قدري وعمارك اسمر في داري وعمارك أصمر في داري وحنانك ليس بمحتاجبي يا كرم شكرا يا ربي على نعمك حمدا يا ربي على كرمك في الخضرة يا رعا معنا منك عظيم الطاعة والأدبي يا كرم حقن واستنيتونو حياتون حقن واستنيتونو حياتون وسير رجعي بلا ريب يا كرم الرب ويا طربي شكرا يا رب على نعيمك حمدان يا رب عليك في الخضرة أرعى مع غنمك عظيم الطاعة ولادبي يا كمر ربي تعاون ورعية، ومواهب روحك لهداية، ومواهب روحك لهداية أغلى وأعز من الذهبي، يا كرم الربي ويا طربي، شكرا يا رب على. Am dani ala bi ala karim il khodarati aramar enemik kazi me sati walat bi ya مراسك أصبح لي كنزة والنفس تخبر بالنسبة يا كرم الرب ويا تربي شكرا يا رب على نعمك حمدا يا رب على كرمك الحضرة يا رام دمي نطات ولدوي يا كمرنا ويا طلبي قلبي اتحلى برجائي في ملك نعيمي وهناي قلبي اتحلى برجائي في ملك نعيم سلام تعاهدين معتربي يا كرم ربى ويا ربى شكرا يا رب على نعمك حمدا يا رب على كرمك الخضرات يا ربنا